إثنان استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور قلم مدرسة دفتر مدرس كتاب مدير هقيبة حافلة المدرسة